إن هذا هو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله له هو العزيز الحكيم இல்ல உ பின் முயல்கி தல இள கரிமக்கின் ச இம்ப بَيِّنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا تَخَذِ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ <يا> الكتاب الذي ما تحجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ما كان ابراهيم يهودي يَوْمَ وَلَا نَصْرَ لَهُ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أُولَئِ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ واتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضل نعم وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون يا اهل الكتاب لمتى تفرون بايات الله وان انتم تشهدون